يجْرِمُ كل واحد منهما مِنْهُمَا مِئَةَ جلدة ولا وَلَا بهما بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ تؤمنون تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ